موسوعه النابلسي ا للعلوم ي الاسلاميه ك وإياك نعلم ت ع ي ن اهدنا ر ا ل س ت م صراط الذين ن 「どうすることでござるの?<音楽>」 「私たちはこの世を去るために」<音声> 「なぜならば」<音楽> ف ح م ل ت ه م ف د ن ت و ر محمد راتب النابلسي ق ما ت ر ي ن من البشر أ ح د ا ف ق و ن ي ف ق و ن ي إ ن ي نذقت للرحمن صوما فلن اكلما يوم إ ن س ي ا ف أ ت ت به ق ا م ك تحمله ا ل موسوعه صبيا قال النابلسي ت و ج ع مبيا ل ل ع ل ن ي م ب ا ر وأرصاني ك ا أينما قات ا ب ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة م ا دنت ح ي وأروا ه 「さあいよいよ」<音楽>